「あんたにしろより」 悟空の渦に潜むことはでし و ا ل ر و ش ا ت والنخل والزرع s u r e 飽きてるのかな 「今夜は」 Thank <laughs> you. ل ف ل ه ا ل ك م م ا ت ب ا ل ن No.、Wow. What?、Yeah. لما ا ش ت م د ت عليه أعوام فمن الله منك o l Lord. محرما على طاعني إ ل ا ان يكون ميتا ن و دما نصفو ف ا و ن ح لف أ و ل ح م خنزير فانه رجسناه في القلوب So men of AHHHHH、uh -oh. Oh! y h u ف إ ن كذبوك ف ط ل رب كن ذو ر ح م ة و ا س ع ة ولا يعد باسه عن القوم س ي ق و ل ا ل ذ ي ل ل ع ق و م ا ل ا ش ا م you <laughs> قل هل ع ن د ك و ا ن علم ف ت خ ر ج ا جودنا